جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول شيخنا الفاضل نريد التفصيل فيما يخص القنطرة وهل هي من الصراط القنطرة من أهل العلم من يرى أنها من الصراط وهي تكون بعد آه بعد آه بعد النار أي بعد المرور على النار وبعد الزحزحه عن النار ومن من يرى أنها شيء منفصل عن الصراط يعني منهم من يرى أنها متصلة بالصراط لكنها إلى جهة الجنة بعد العبور ومن من يرى أنها شيء منفصل عن الصراب والقنترة مكان بعد التجاوز مكان يكون بعد التجاوز بعد تجاوز النار والعبور عليها وفيها يكون القصاص يعني قصاص المظالم التي كانت بين الناس لي المظلوم من ظالمه بالحسنات والسيئات نعم يقول كيف نجمع بين قوله تعالى أدخل الجنة بما كنتم تعملون وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله الجمع بينهما بمعرفة الفرق بين الباء في كل منهما فقوله جل وعلا أدخل الجنة بما كنتم تعملون الباء هنا باء السببيه أي بسبب أعمالكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب أعمالكم فالباء هنا باء السببية وأما قول في الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله الباء هنا أي على سبيل المقابلة فعمل الإنسان مهما كان ليس مقابل للجنة وإنما دخول جنة برحمه الله سبحانه وتعالى فإذا الفرق بينهما راجع إلى فهم معنى الباء في كل منهما نعم قل جزاكم الله خيرا ما معنى حديث من نوقش الحساب عذب من نوقش الحساب عذب في فرق بين العرض وبين مناقشة الحساب والعرض يسمى حساب لكنه حساب حساب يسير فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا المراد بالحساب اليسير عرض الأعمال وأشرت إلى الحديث في ذلك أشرت إلى الحديث في ذلك وأن المؤمن يعرض عليها عمله ويضع الله عليه ستره وكنفه ويقرره بأعماله فيقر بها فيقول الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم هذا حساب لكنه في الحقيقة عرض عرض للاعمال وهو حساب يسير لكن من نوقش الحساب عد يعني من نوقش الحساب على أعماله ومقترفه في هذه الحياة من خطايا وآثام فإن فإنه يعدب نعم يقول قوله تبارك وتعالى وفي السماء نسبكم وما توعدون هل فيه دليل على أن النار في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي السماء رزقكم وما توعدون هذه فيها فيما تعلق بباب الأرزاق وأن رزق العبد يتفضل عليه ويمن عليه به الرب العظيم سبحانه وتعالى فهو الذي بيده الأرزاق وهو الذي ينزل الأرزاق على عباده ويتفضل عليهم فهذا هو معنى الآية هو المراد بها، وأما استنباط أن النار في السماء فما يظهر شيء في الآية يدل على هذا المعنى. نعم. يقول شيخنا هل كل المراحل مراحل حساب يمر بها الأنبياء كسائر البشر؟ الله تعالى أعلم لكن الأنبياء هم صفة البشر وهم هداه الحق وهم دعات الخلق وإذا جاء الناس يوم القيامة للمرور على الصراط قام الأنبياء على جنبتي الصراط كل يقول سلم سلم يشفعون للخلق عند الله تبارك وتعالى نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار ورأى أناسا فيهما. فهل هؤلاء الآن موجودون في الجنة والنار؟ في بعض الأدلة دلت على أن الأمر مستمر في حق المعذبين مثل قول الله في القرآن عن آل فرعون قال النار يعرضون عليها غدو وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب هذا يدل على أن هذا العذاب مستمر ودائم إلى أن تقوم الساعة فمن كان من من كان من هذا القبيل يعني عذابه في النار على شركه وكفره وعداء أهل وأهله فلا شك أن عذابه مستمر عذابه مستمر وباقي ودائم إلى أن تقوم الساعة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب أما من كان عذابه في كبيرة من الكبائر فمثل هذا لا يجزم باستمرار العذاب في حقه وإنما يعذب على قدر كبيرته يعذب في قبره على قدر كبيرته نعم. يقول احسن الله حديث ورد في هذا حديث لكن أهل العلم بينوا أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه فهو حديث غير صحيح فلا يعمل به وإنما يجتهد المسلم الذي أكرمه الله بالمجيء إلى المدينة من يجتهد في الاكثار من الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام مدة وجوده في المدينة قلت المدة أو كثرت يحرص على الاكثار من الصلاة في مسجد صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه